ولسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن و أ و ل ا ة الاحمال أ ج ل ه ن أ ن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك أ م ر الله أ ن ز ل ه إ ل ي ك م ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن ا لتضيقوا عليهن و إ ن كن أ و ل ا ه حمل ف أ ن ف ق و ا عليهن حتى يضعن حملهن ف إ ن أ ر ض ع ن لكم فاتوهن أ ج و ر ه ن و أ ت م ر و ا بينكم بمعروف و إ ن تعاسرتم فسترضع ل ه أ خ ر ى لينفق ذو س ع ة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا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 قد أ ح س ن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن ا ل أ ر ض م ث ل ه م يتنزل ا ل أ م ر بينهن لتعلموا أ ن الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما